ويستبشرون بالذين لم يلحطوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاد وتراء في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس جل مجدا وساما خاسقا وترى في سماء النصر برقا, برقاً راحلا يلقي على الدنيا سلاما وتهدى في دروب الموت يسقي الموت روضة العزم جهادا وانتقاما تغرك الباسم لحن من إباء صاغ معنا الموت حب وغراما صوت الامجادين نارا واضرا ما يا فيداع عينيك جيدا من رفاتهم فات داب بالعودي وبل المزمارها يا فيداع عينيك جيشا من ركا نو كست راياته البيض انهزاما يا فيدى جثمانك الطاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزماما وجهك الوضاء ما زال يريد قد ذاق بالعشق الحمام عاشقا قد تيما الروحا في داء وبغير الموت لم يرضى وساما عمري العزم لاحت في رؤاه هم ما تسمو افعل تسامى لم يرى الدنيا رياضا من نعيم ووجدنا نرتضي فيها المطامع بل سرى فيها كطيف من ضياء لا ثم أسلمها الظلام ومضى الخلد تحته خطأه فبها تحلونا دمَة ندامة وبها الحوراء ذابت من حنين من حنين ترقب الموعيد شوقاً وهو يا ما من رأى صبا عليلا مستهما ضم في الخلد عشيقاً مستهما وبها الحوراء ذابت من حنين من حنين وعيد شوقا وهو يا ما